بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمِيدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ في الاولين وما ياتيهم من نبي ان الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضام مثل الاولين ولا ان سالتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ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 اَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُنْعَمُ بِهِ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيرٌ أَوْ مَن يَشَاءُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ ائكه الذين هم عند الرحمن اناثا اوشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 إِلَّا قال إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا വജന أُمَّةٍ അന അല ഉം مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ അലൗജി തും وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا ان بما ارسلت به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني برا ام تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَاهِدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ هَٰ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات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 ناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولينفعكم ولين اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ نَبَكَ فَإِنَّ مِنھُمْ مُنْتَقِمِينَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 الاخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ീന അമനു ബി അയത്തിനവ കൂമുസ്ലിമീൻ ഉദുലു ജുക്കും തുഹന് യു തലൈ ബിസഹഫി ഫീ ഹല ഫുസ് വഫീ ഹീ ഹല ഫി ഹോലി ദ وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكنون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 ഫർർ ഹുംഹൂഹത്ത വഹു ഫിസമൂ അഹിമുലീ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَطِيلُهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون